شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا المقربون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 وََّ الذيينَ تَ كَْفُ وَاسْتَنْكْ دَ فَعَكْدبُ مَا ذَابًا أَرمَا وَلَا يجدُونَهُم بِن دُون الَّ يوَدَ وَلَا نَصهيا أَنْهُ م سُقَد جقون ن وَأَنزَلن إِلَ قُمنُ غَُ إَِ فَأََّاَّنَ آمَنُوا بِاللهِ وَعَتَصَمُ بهِهِ فَسَ يُودِخِلُهُمْ فِي أَوَحمَةٍ مِنْهُ وَثَِّ وَيَْذهِم وَيَْذِيهِم إلَيْهِ صِرَطم مُستَطِيمَا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هنك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يقل لها ولد. اِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا مِثْلُ ثُلُثَيِ مَا تَرَكَا وَاِن كَانُوا اِحْدَى وَرَجُلًا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تضلوا اللهم بكل شيء عليم